افضل السلام والسلام عليك يا رسول الله محمد و علي محمد صلوات. الحسن والأحسن صلوات ربي عليهم زين العامين صلوات ربي علي والأيمة المعصومين صلوات ربي عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على النور المكنون وقرة العيون المغيب في بواطن السجون باب الحوائج ذي العلم الرائج كالبحر المائج الساجد والقائم والعابد والعالم سليل الأكارم من بني هاشم الإمام موسى بن جعفر الكاظم سهم الله المسدد والخلف الم مؤيد من آله النبي محمد خاط الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد يروى أن الإمام الباقر عليه السلام قد أعطى ابن عكاشة صرة مختومة وأخبره أن يشتري له جارية ليزوجها ابنه الإمام الصادق عليه سلام الله فذهب ابن عكاشة للنخاس فقال النخاس قد بعت ما كان عندي إلا جاريتين إحداهما أمثل من الأخرى فأخرجهما فقال ابن عكاشة كم تبيع الجارية المتماثلة فقال بسبعين دينار لا أنقصها عن السبعين فقال له نشتريها منك بهذه الصرة المختومة فقال النخاس إذا نقصت حبة عن السبعين لم أبعكم فلما فكوا الصرة فإذا هي سبعون دينارا يوم مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد أعطى الله عليه وآله وسلام اللهم صل على محمد وآل محمد فأخذ ابن عكاشة الجارية وأدخلها على الإمام الباقر عليه السلام وكان الإمام الصادق عليه السلام قائما بين يدي فقال لها الإمام الباقر عليه السلام ما اسمك فقالت حميدة في الدنيا ومحمودة في الآخرة فقال الإمام الباقر عليه سلام الله لابني الإمام الصادق عليه سلام الله يا جعفر خذها إليك فستلد لك خير أهل الأرض ومنها نسلو النبي محمد ويروى أن الإمام الصادق عليه السلام قال حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب ما زالت الأملاك تحرسها حتى وصلت إلي كرامة من الله لي والمحجة من بعدي ولما تزوجها وحملت بالإمام الكاضي عليه السلام كان يكثر الطعام ويجيده وكانت حميدا كعادة أمهات الأئمة لم تشعر بألم ولا وجع بل تجد خفة في جنبها والتساع ويقول الراوي في ذات يوم بينما نحن نأكل مع الإمام الصادق عليه السلام إذ أتاه رسول حميدة فقام أبو عبد الله عليه السلام فرحاً مسروراً فلم يلبث حتى عاد إلينا حاسراً عن ذراعيه ضاحكاً سنه فقلنا أضحك الله سنك وأقر عينك وكانت داره تتساطع بالأنوار وامتلأ المكان بروائح الطيب فإذا بحميدة قد وضعت الإمام الكاظم عليه السلام أفضل الصلاة والسلام عليك السلام واله وسلام صلوات ربي عليهم و عليه الائمه المعصوم